إن الحمد لله نعمل ونستعين ونستهدين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أمسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدئ الله تعالى فلا مضلنا ومن يضل فلا هادئنا لا إله الا الله وحده لا شريك له. خلق الله الخلق ليعبدوه. ورزق الله العباد ليشكوه. فعبد الكثير غيره. وشكر الغالب سواه. سبحانك سبحانك ربي ما واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغى يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آل وياغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد عباد الله بدايه اشهد الله عز وجل في عليائه اني احبكم جميعا فيه واساله سبحانه وتعالى ان يجمعنا يوم القيامه بهذا تحت ظل عرشه انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الحب التفاضل تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدوده تعالوا بنا نقف مع ايه من كتاب الله عز وجل من باب قول الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون فالقرآن أيها الأحب الغفاظ ما أنزله الله سبحانه وتعالى لكي نكرأه فحسب إنما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لكي نتدبر آياته ونسمع ما فيه ونعمل به الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليرى رب ليتدبر تذكر أول الألباب. ما نزله أو ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلا لكي نتدبر هذه الآيات ونعمل بما فيها. تعالوا بنا أيها الفاضل نقف مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم والله اسمع والله ما رأينا في كتاب الله عز وجل آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية؟ هذه الآية أيها الأحبة الأفاضل حوت في باطنها مكارم الأخلاق وحوت في باطنها الأخلاق التي لا ينبغي على الإنسان أن يعيش في هذه الحياة بدون أخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم. ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لاتمم مكارم الأخلاق هذه الآية أيها الأحبة النفاضل في سورة الأعراف قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين تعالوا بنا أيها الأفاضل نقف مع هذه الصفات الثلاث نتأمل فيها الله سبحانه وتعالى يكون خذ العفو هذا فعل الأمر صفه العفو أيها الأحبة الأفاضل من أحب الصفات إلى الله سبحانه وتعالى ومن أحب الصفات إلى عباد الله لذلك العبد الذي يعفو عن الناس ترى أن الناس يحبونه ويجلونه ويرفعونه فوق ربوسهم وصفة العفو أيها الأحبة النفضة هي صفا من صفات الله عز وجل واسما من أسمائه الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالله سبحانه وتعالى اسما من اسمائه العفو وهو يحب هذه السفة ويحب أن يراها من عباده لذلك ايها الاحبه الفاضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خير متمثلا لهذه السفن كان من صفاته العفو انه يعفو عن الناس لذلك ايها الاحبه الفاضل الموقف المعروف التي كلكم تعرفونه موت فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا قال لاهل مكه ماذا تظنون اني فاعل بكم ماذا قال؟ قالوا قالوا اخ كريم وابن كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء الشاهد قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم هم يعرفونه ويعرفون صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يعفو وهذه الصفة صفة العفو صفة الكرام أيها الأحبة الإنسان الذي يعفو عن الناس انسان كريم لذلك أيها الاحبه التخاضر لو تأملنا في شهر رمضان هذا الشهر المبارك الذي فضله الله سبحانه وتعالى ترى أن الناس يجتهدون في هذا الشهر المبارك العظيم ما لا يجتهدون في غيره وتراهم إذا دخل العشر الأخير يجتهدون أكثر فأكثر لماذا أيها الأحبة النصاري لأن هناك ليلة فضلها الله سبحانه وتعالى عن باقي الليالي وهي ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الليالي المترية من العشر الأخير من شهر رمضان. فترى ان الناس يجتهدون اذا دخل العشر الاخير وترى بعض الناس يعتكفون في المساجد لماذا لكي ينالوا شرف هذه الليله طيب ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندعو في هذه الليله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندعو بالدعاء ندعوه في الليالي المتريه من العشر الاخير ان شاء الله نقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فهذه الصفه ايها الاحبه القفاضه يحبها الله سبحانه وتعالى يحب ان يراها من عباده لذلك ايها الاحبه القفاضه الله سبحانه وتعالى أعد هذه الجنه للمتقين وعد من صفات المتقين الذين يكذبون غيظهم ويعفون عن الناس قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض عيدت للمتقين منهم يا رب الذين يفعون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لذلك أيها الكريم كما تعلم أن أبواب الجنة ثمانية أبواب الله سبحانه وتعالى جعل بابا من أبواب الجنة الثمانية للكاظمين الغيظ لن يدخل من خلاله إلا الذين قضروا غيظ في هذه الحياة الدنيا وعفوا عن الناس لن يدخل من خلاله إلا الذين قضروا بيظ في الدنيا وعفوا عن الناس لذلك ايها الاحبه الافضل ينبغي على الانسان ان يتحلى بهذه السفه يرزق في حاله هل انا أتحلى بهذه السفه ام لا هل انا اعفو عن زوجتي اعفو عن اولادي اعفو عن جيراني ام لا لذلك ايها الاحبه الافضل بعض الناس يظن ويتخيل انه اذا عفى عن الناس الناس ستستضعفه في هذه الحياه لا والله النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الامر كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفوه الا عزه وما تواضع احد لله الا رفعه يعني الانسان لما يجي يتصدق هيخاف هيخاف نقص المال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال عمر الصدقه ما تنقص مالك ابدا وما زال الله سبحانه وتعالى عبدا بعفو لي الا عزة. العبد الذي يعفو عن الناس ترى ان الناس يفتون ويعسونه و ما تواضع أحد لله إلا رفع لذلك أي أحد تفاوض هناك بعض الكلمات يبلي أن نعرف حقيقتها بعض الناس يقول أنه عصبي يقول لك ما تكلمنيش وانا متعصب يقول لك فلان لما بتعصب بحد إيش بيعرف يكلمه طب كلمة عصبي تعني ذن ولا المدح لا والله تعني ذنب ما تعني إلا ذنب دعني ان هذا الشخص ضعيف تستهويه الشاطئ بكل مكان تراه يغضب ويرتفع صوته من اقل الاسباب واتفه الاسباب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب هذا الامر ايضا قال ماذا تعدون القوي فيكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الشريك الذي يملك نفسه عند الغضب الشريك القوي الذي يتمالك نفسه عند الغضب هو ذا القوي هو ذا الفتوة الذي يملك نفسه عند الغضب لكن انسان الذي يطوب من ادفع الاسباب هذا انسان ضعيف تستهوي الشاطئ من كل مكان اسم الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من العافين عنا سئل امين قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اي والحكمه التفاضل ينبغي على كل انسان مسلم ان يتحلى به في هذه الحياه الدنيا وامر بالعرف قال العلماء انه ينبغي على الانسان اذا كان هناك عرف قائم في بلد ما وهذا العرف لا يخالف شرع الله فلا ينبغي على الانسان ان يقطع هذا العرف هذا قول والقول الثاني هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر بالعرف هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى يقول خير امه شكل الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال دمان لابنه وهو يعيزه يا بني أبم الصلاة وأمر بالمعروف والهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فيمثلي على الإنسان أيها الحب النفط أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قاعد الناس يظن أن الأمر بالمعروف والتأي عن المنكر أكلا أن تتعجل هاي الأمر معروف ونهي على المنكر، ويظن أنه إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يلزمه له يا، أو أنه يصعب على هذا المنكر. لا والله كل منا وجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا أي واحد تفضل؟ لأن الإنسان إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيعاقب، سيعاقب رب كهبه. اسمع لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف عن ولا عن المنكر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجد لكم يعني اتدعون اتدعون وتأمرون بالمعروف هتدعو وتدهى عن المنكر وإلا سيعاقبك الله سبحانه وتعالى ما نوع هذه العقوبة؟ أنك تدهى الله سبحانه وتعالى فلا يستجب لك فوجب عليك أيها الحبيب أن تنظر في بيتك في أولادك في زوجتك وتأمرهم بالمعروف وتنهارهم عن المنكر فوالله ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تبرج وصفور وإلى فساد في الأخلاق إلا لابتعادنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل منا وجب عليه أن يأمر نفسه ابتداد وأن يأمر من حوله بالمعروف ويناه عن المنكر بالحكمة والضوعية والحسنة لذلك ايها أحب التفاضل أن في هذا الدين العظيم يعني إنسان إذا تأمل ونظر في هذا الدين يرى أن هذا الدين قائم على النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة قال ا قال الصحابه رضوان الله عليك من يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم يعني وجب على كل انسان ان يأمر بالمعروف وينهى عن وان ينصح لله كيف تنصح لله ايها الحبيب كيف تنصح لله ان تؤمن به ولا تشرك به شيئا وان تؤمن انه الخالق الرازق مالك الملك سبحانه وتعالى وان تعظم امره في قلبك وان تعظم شعائر الله وان تعظم حرمات سبحانه وتعالى طيب كيف تنصح لكتاب الله سبحانه وتعالى تنصح لكتاب الله سبحانه وتعالى أن تقرأه وتحفظه وتؤمن بأنهم من عند الله سبحانه وتعالى وتتعلمه وتعلمه لغيرك والمشعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به أنهم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بكل ما جاء به وأن تتبع سنته وترتفي أثره صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الحديث أيها الحلم الغفاظة فوجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا واجب على كل إنسان بقدر استطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تخليت عنه والله ستعاقب. ونور هذا العقوبة أيها الحبيب أن أكدت الله لا يستجيب لك. تضع تأمر بالمعروف وتنهى للعرف في بيتك وفي نفسك وفي جيرانك وفي كل من حولك بقدر استطاعتك. الله سبحانه وتعالى قال خزي العفوة وأمر بالعرفي وآرض عن الجاهلين نكمل بعد شمسة استراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله أيها الأن للله وفي العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه اللهم امين. أيها الأحب التفاضل. تحدثنا عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية جمعت مكاذب الأخضار. قال عنها بعض السلف. والله ما رأينا في كتاب الله عز وجل آيةً. أجمع لمكارب الأخلاق من هذه الآية وهذه الآية في سورة الاعراف قال الله سبحانه وتعالى خذ العفوة وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقصنا أيها التفاضل عن صفة الإعراض عن الجاهلين وهذه الصفة أيها الأحد التفاضل من أهم واحب الصفات التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها في هذه الحياة الدنيا في ظل المشاكل وفي ظل الهموم وفي ظل غياب الأخلاق وفساد الأخلاق ينبغي على الإنسان أن يتحلى بهذه السفة صفه الإعراض عن الجاهل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بهذه السفة صلى الله عليه وسلم كما يحكي لنا أنس رضي الله عنه في هذا الحديث قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بغل نجراني غليظ الخشين عليه ثوب غليظ خشن فادرجه عربي فشبث النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه ثيابه هكذا وقال له يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فانه ليس مالك ولا مال ابي تتخيل ان واحد يمسك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويقول له اعطني من مال الله الذي عندك فانه ليس مالك ولا مال ابيك فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وامر له بعطاء من بيت المنع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لجهله لجهله لجاه هذا العربي النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا العربي جاهل يجهل التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه لذلك ايها الحب الأفضل الله سبحانه وتعالى عد هذه الصفه من صفات عباده سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ماذا قالوا؟ قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما صفة من صفات عباد الرحمن فينغي أيها الحب النفاضة على الإنسان أن ينظر في هذه الآية أن تضعها نصف عينيك خذ العفوة وقوم بالعرف وأعرض عن الجاهلين هل أنا بالفعل؟ اتحلى بسلوك العفو ام لا هل انا اقرب بالمعروف وأنا عن المنكر ام لا هل انا اعرض عن الجاهل ام لا اعرض هذه الايه على نفسك جيدا وينبغي عليك ايها الحمد ان تاخذ بهذه الصفات الثلاث ولكن وجب عليك ان تاخذ هذا الامر على ان وتضع في ذلك وفي اعتبارك أن الشيطان لن يضعك أو لن يتركك تأخذ هذا الشفة لأن الشفة ولن يتركك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولن يتركك تعرض عن الجاهل لذلك الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال قال الله سبحانه وتعالى أخذ العفر وأمر بالعرفي وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان ناثم فاستعذ بالله انه سميع عليم تعلم ان الشيطان لن يتركك واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم سميع لدعائك عليم بحالك ايها الحبيب فاسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني وان يكون للذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإذ في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا اللهم جئناك تائبين نادمين فاقبلنا بمنك وطعمك أكرم الأكرمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا النطاء إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مديناً إلا سلت دينه يا رب العالمين اللهم كن لإخوان المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم عوناً اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على لا اله الا الله واخذ الاعمال الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ¡Gracias!